سلام اللي ينور القلب طاريك يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي الله يعزك يا يبا ودوم يبقيك من طيب فالك يا يبا طاب فالي يا أبوي تلميذك تعلم مباديك علمتني وشلون نرق المعالي أخذت من معناك كامل معانيك حتى ارتفعت وأصبح الرأس عالي يا ما سهرت الليل بقسل ياليك تشعل حنينك يا يبا في وصالي ويا ما هجير الشمس أتعب أمانيك عشان نلقى أمنياتي قبالي أعزيتني يلي المعزة تخاويك من طيب فعلك كل طيب عنالي يا أبوي يا أبوي وقف ذوك عمري وبعطيك كل العمر أخذ العمر لا تبالي هذا قليلا عند مدة ياديك انت الكثير وكل خيرك رقالي إن قلت أنا أغليك وشلون ما أغليك وكل عرق بقلبي يقول أنت غالي حتى في صمتي يا يوبا دوما ناديك يدعي قلبي من تمر وسط بالي العز, العز أنت شلون يا أبوي مرضيك يكفيني أنك عزوتي وراسي مالسي يكفيني أنك الذي ينور القلب طريق ya dunyati wa ras mali Allah ya azzik ya yubardumi bqik min tib falik ya yubtab fali salami ya li nawar al qalbi tarik ya zawati wa dunyati الله يعزك يا يبهدامي بقيك من طيب فالك يا يبطى بفالي سلامي اللي نور القلب طريق يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي الله يعزك يا يبهدامي بقيك من طيب فالك يا بويه التلميذ تعلم بديك علمتني وشلون نرجى المعاني يا اخذت من معنى كما المعانيك حتى ارتفعت واصبح الراس يا ما سهرت الليل بكسالي يا ليك تشالحانينك يا يبه وصالي سلامي اللي يدور القلب طاري يا عزوتي وياد ميتي وراسمه علي الله يمسك يا يبردم يبقيك من طيب فعلك يا يوبا طاب فعلك يا مهاجر الشمس تعب امني كشانا نلقى امنياتي يا قبالي هزتني اللي المعزه تخاويك من كل طيب عنا لي يا بوي وقف دوك عمري وبعطيك كل العمر أخذ العمر لا تبالي هذا قليل عند مدات يديك انت الكفير وكل خيرك رقالي إن قلت أنا أغليك وشلون مغليك كل عرقين بقلبي يقول أنت غالي سلامي اللي ينور القلب طريق يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي الله يعزك يا يبهداني يا بقيك من طيب يا يوبا بفعلي حتى في صمتي يا يوبه دو ما ناديك قدك قلبي من تمر وسط بلي العز انت شلون يا ابو يرضيك يكفيني انك عزوتي وراسي مالي العزنت شلون يا أبي مرضيك يكفيني إنك أزوتي وراسمة لي يعزنت شلون يا أبي مرضيك يكفيني إنك أزوتي وراسمة لي يعزنت شلون يا أبي مرضي يكفيني إنك أزوتي عزيثني عزيثني يلي المعزة تخاويك من طيب فعلك كل طيب عنالي يا أبوي تلميذك تعلم مباديك علمتني وشلون أنرق المعالي أخذت من معناك كامل معاليك حتى ارتفعت وأصبح الرأس عالي